قال رحمه الله قوله طيب ثم يجي أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيذنيه ويقول نعم أنت قال الأعمش أراه أي أظنه قال فيلتزمه هذه الصيرة بمعنى الظن أراه أظنه قال فيلتزمه انظر كيف يحتضنه يفرح به لأنه قام بالمهم وولئك أتوا بأشياء ولا شك من الشر الذي يدعو إليه الشيطان لكن أعظم ما يدعو إليه الفرقة بين الأزواج لأنه يترتب عليها ما يريد ترتب عليها ما يريد العياذ لا في جانب الأولاد لا في جانب الأولاد ترتب عليها فساد عليك ويكونون عواناً له الأولاد ينفدون ما يريدون ويزداد أنصاره بالأولاد الذين نتجوا من الطلاق أو حصل الشر الذي فيه من الطلاق وهذا الواقع في كثير من الأولاد الذين حصلوا بين الزوجين طلاق وفراق تفرق الأولاد وتمزقوا وضاعوا فلا يلجأ الشخص إلى الطلاق نصيحة لا يلجأ إلى الطلاق يصبر ما استطاع إلى ذلك سبيله يصبر والمرأة كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام خلقت من ضلع ناقص عقل ودين معنى إلا الصبر والاحتساب على النساء وهذا الذي يعلمه من وفقهم الله سبحانه وتعالى أما المتهور ما يباني طلق الزوج, طلق الزوج. هذا تعب من غير سباب ربما يطلق الزوج من غير سباب يعني يطلق والله يقول والذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم انظر الله حث على الرجوع بهذه الآية فإن فاءوا الله غفور وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليهم هذه الآية تدل على أن البقاء على الحالة الزوجية أحسن فالله يغفر لهم ويرحمهم سبحانه وإن طلقوا الطلاق مباح فالله سميع عليهم يعلم بأحوالهم يسمع قوالهم لكن إن بقوا على يعني بقي الأزواج علمهم على مهم عليه فإن الله غفور رحيم لهم فهذه الآية من الأدلة التي فيها الحث على بقاء الأسر والحفاظ على كيان البيت فإن الله يغفر الأزواج إذا رجعوا حصلت بينهم الألفة وحصل بينهم الخير فالله يغفر لهم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 ما أشهدتهم فهم عبيد أمثالكم ما أشهدتهم على خلق ولا بيدهم شيء من الملك فلا أشهدتهم على خلق السماوات والأرض ولا كنت أيضاً متخذ هؤلاء الضلال الذين هم في غاية الانحراف والبعد وما كنت متخذ المضلين عضوداً وما ينبغني شخصاً يتخذ ضالاً عضوداً له وزميلاً له وصديقاً له ومجالساً له وما كنت متخذ المضلين عضداً ولا تعتضد بمضل ولا تعتضد بمنحرف والعياذ بالله عن الصلاة المستقيم وفي قراءة وما كنت يا محمد وما كنت متخذ المضلين عضداً لا تتخذ هؤلين المنحرفين زملاء وأصدقاء وجلساء فهم ليسوا بأهل للزمانة والمجالسة والصداقة لانحرافهم أساساً وشدة بعدهم عن الخير فالله يقول ما أشهدت شركاءكم الذين اتخذتهم أولياء من دوني على خلق سماوات الأرض بل هم عبيد أمثالكم ليس لهم شيء في الملك ولا نصيف الملك ولا خلق أنفسهم أيضا هل شهدوا خلق أنفسهم لا شهدوا وهكذا أيضا وما كنتم متخذ المضلين عضدا هؤلاء ما أنا متخذ لهم أعوانا والعضد هو ما اعتضدت به طضد به الشخص والأصل هو كما تعلمون في العضو المعروف ولكن لما كان العضو هذا الشديد تقوى به الشخص فالعرب تستعمل هذا الأسلوب وما كنت متخذ المضلين عضدا وإن العضو هو المعروف من جسم الإنسان من يده فما أنا متخذ المضلين هؤلاء أعوانا يعينونني على شيء وما أنا في حاجة إليهم فالله غني حميد سبحانه وتعالى وهكذا أيضا أرضهم إلى يوم القيامة وأحوال يوم القيامة فهذا عود إلى أحوال يوم القيامة وقد تقدم الكلام عليه ثم الفصل ثم الآن العود إلى أحوال يوم القيامة ويوم يقول ناد شركائية الذين زعمتم فدعوهم يوم يقول يوم القيامة يا معشر قريش نادوا هؤلاء الذين اتخدتمهم عضداء وهكذا أيضا اتخدتمهم أولياء من دون الله سبحانه وتعالى واتخذتمهم شركاء وظننتم انهم يكونون لكم شفعاء ويوم يقولون نادو شركائي الذين زعمتم فالاضافه باعتبار انهم زعموا انهم شركاء وليس الله شريك سبحانه وتعالى ولكن هذه الاضافه باعتبار زعمهم انهم زعموا ان لله شركاء فقنادوا شركاء ولا شركائي الذين زعمتم انهم شركاء نادوهم انظروا ينفعونكم الا ففعلوا هذا ففعلوا هذا الأمر رضي أمرهم الله به يوم القيامة فدعوهم أي فعلوا ما أمر الله هل استجابوا فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم, بينهم موبقاء أي بينهم وبين الشركاء موبقاً واديا في جهنم يحول بينهم وبين هؤلاء وزاد أنس وهو صاحب القول الأول واد عميق في جهنم يفرق الله بينهم وبين الشركاء به قال أنصر رحمه الله وزاد في ذلك من قيح ودم واد من قيح ومن دم وقيل المقصود المهلك واجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا يهلك الشخص فيه وقيل غير ذلك ولعله يذكر شيئا من الأقوال فهذه أقوال أو بعض الأقوال في الموبق فقيل واد عمير في جهنم جعله الله بينهم وبين شركائهم لا يستطيعون الخلوص إليهم فلا ينتفعون بهم ولو دعوا ما دعوا فلا يستجيبون لهم فبينهم وبين شركائهم واد من جهنم وهكذا وصف أيضا بأنه من طيح ودم وقيل نهر يسيل منه تسيل من نار على حافتيه وقيل أيضا كذلك برزخ بعيد بينهم وبين هؤلاء برزخا بعيدا وغير ذلك من الأقوال وبعضها العلم استحسن أن يكون مقصود مهلك بينهم مهلكا عظيما يهلكون فيه وهؤلاء البينية بينهم والضمير قيل يعود على الكفار وعلى الشركاء وقيل على الكفار وعلى المؤمنين جعلنا بين الكفار وبين المؤمنين واديا عظيما وفاصلا بينهما فلا يصل هذا إلى هذا ولا يتصل هذا بهذا هذا قول ويوم تقوم يوم يومئذ يتفرقون وامتاز اليوم أيها المجرمون يومئذ يصدعون يتفرقون كل واحد في ناحية أهل الإيمان في جهة وأهل الكفران في جهة أخرى وقيل المقصود به بينه بين شركائهم الذين دعوهم من دون الله سبحانه وتعالى واتخذوهم شركاء مع الله جل وعلا بينهم يوم القيامة وبين شركائهم مهلكا عظيما واديا من جهنم فلا يستطيع الشركاء أن يصلوا إليهم ولا هم يصلوا شركائهم فيدعون ولا استجابة فدعوهم أخذوا بهذا الأمر ولكن هل استجابوا قال فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبق سبب لعدم الاستجابة وهو الوادي هذا العظيم قال رحمه الله قوله تعالى ما أشهدتهم أي ما أحضرتهم وقرأ أبو جعفر ما أشهدناهم بالنون والألف وهي قراءة عشرية ما أشهدناهم بالنون والألف على التعظيم أي أحضرناهم يعني إبليس وذريته وقيل الكفار وقال الكلب يعني الملائكة خلق السماوات والأرض الذي يظهر هؤلاء الذين نجعلهم شركاء ما أشهدهم الله خلق السماوات ولا الأرض ولا خلق النفس ما يعلمون شيئا من ذلك وانظر إلى السماوات وانظر إلى الأرض وما فيهما من الأمور العظيمة وما أشهد الله أحداً للملائكة ولا غير الملائكة أشهدهم على خلق هذه الأشياء ولاحتاج لأن يعتضد بأحد من الخلق كائلاً من كان لا ملائكة ولا كذلك أنبياء ولا أولياء ولا الخلق أجمعين لاحتاج لأن يعتضد بأحد سبحانه وتعالى لأنه غري ولا يحتاج لأحد وخص المضلين بالذكر من باب زيادة في التوبيخ والتقريع لهؤلاء وإلا ما اعتضد بأحد سبحانه لا المضلين ولا بغير المضلين فلا يحتاج أن يعتضد بأحد جل لكن خصهم بالذكر من باب زيادة في التوبيخ لهؤلاء الذين اتخذهم شركاء فالله سبحانه وتعالى يقول ما أنا متخذ هؤلاء شركاء تمتخذت وهم تظنون أنهم سيشفعون لكم فلا شفاعة وأنا ما اتخذ هؤلاء المضلين عونا لي يعاونوني وهكذا غيرهم أيضا ولكن خصوا بالذكر للتوبيخ زيادة التقرير قال رحمه الله قوله قال أي أحضرناهم يعني إبليس وذرية وقيل الكفار وقال الكلبي يعني الملائكة خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم يقول ما أشهدتم خلقا فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها وما كنتم تتخذون المضلين عضدا فليس بها انهم ما يبغى للشخص ان يعتضد بالمضلين والله ما يتخذ المضلين عضدا وخلقه ينبغي الا يتخذوا المضلين عضدا يضرون اذا انتصرت بمضل يضرك انظروا إلى ضرر الاخوان المسلمين من اتخذوهم عضدا انظروا اين اوصلوهم اتخذوا الاخوان المسلمين عضدا الى اين اوصلوهم يخونونهم بعد خيانه يسقطون الاراضي ارضا بعد ارض لانهم اتخذوا المضلين عضدا المضل إذا اتخذته عضو أخذ لك منه بل يقف مع عدوك قال رحمه الله أن يقول ما أشهدتم خلقا فأستعين بهم على خلقها وأشاورهم فيها وما كنتم متخذا المضلين عضدا أي الشياطين الذين يضلون الناس عضدا أي أنصارا وأعوانا قوله عز وجل ويوم يقولوا قرأ حمزة هنا قراءة أخرى بس تنظرها سبع لا وما كنت متخذ المضلين عضده يا محمد قوله عز وجل ويغم يقول قرأ حمزة بن نون وقرأ الآخرون بالياء كما هي عندنا أن يقولوا الله لهم يوم القيامة نادوا شركائي يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي نادوا هذه الأوثان سنصروا بهم سنقذوا بهم سشفعوا بهم ولا أحد يشفع لكم ولا أحد ينقذكم من عذب الله سبحانه وتعالى فيتركهم الله جل وعلا يصرخون سنجدون ولا نجد ولا كذلك سميع لصراخ فما ينفعك يوم القيامة إلا طاعتك لله سبحانه وتعالى وعبادتك وإقامة توحيده هذا الذي بإذن لا تعتضد به يوم القيامه وينفعك الله سبحانه وتعالى به من الاعمال الصالحه التي اسلفتها وما غير ذلك فلا, فلا تنفع بشيء ونس الله العافيه والسلامه وان قد جئتمونا فرادى كما خلقناكم اول مره وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون ضل هؤلاء الشفعاء وانتهوا فالله سبحانه وتعالى يقول وما نر معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وإن هؤلاء الشفعاء الذين هم فيكم شركاء لقد تغطع بينكم انتهت الحبائل وانتهت الأسباب وانتهت الوصائق وظل عنكم ما كنتم تزعمون انتهوا يوم القيامة لسبب شركهم وعنادهم قال رحمه الله قوله عز وجل ويوم يقول قرى حمزة نادوا شركائي يعني الأوثاء الذين زعمتم أنهم شركائي والإضافة باعتبار هل هي إضافة تشريف هذا ولا إقرار ما هي إقرار ولا تشريف ولكن باعتبار ما اعتقدون أنهم شركاء لله سبحانه وتعالى ولا تشريف ولا إقرار ما هم شركاء ولا أحد شريك لله ومن اعتقد الشريك أن كفر قال رحمه الله قوله نادوا شركائي يعني الأوثان الذين زعمتم أنهم شركائي فدعوهم استجابوا لأمر الله في ذلك نادوا فدعوهم في علمات فدعوهم فاستغاثوا بهم فلم يستجيبوا لهم أي لم يجيبوهم ولم ينصروهم ما عظم القرآن في تقرير التوحيد والله ما أجمله أمر التوحيد جليء في كتاب الله سبحانه وتعالى أظهر ما يقول وهكذا كل ما في القرآن فالله سبحانه وتعالى قد بينه وأظهره حتى لا يكون لأحد لكن التوحيد قرر أكثر وأكثر في كتاب الله وبأساليب مختلفة وأيضا للنهي عن الشر أي لم يجيبوهم ولم ينصروهم وجعلنا بينهم يعني بين الأوثان وعبدتها وقيل بين أهل الهدى وأهل الضلالة موبقاء بين الأوثان عبدتها هذا السياق يدل عليه وقيل بين أهل الإيمان أهل الهدى وأهل الضلالة جعلنا موبق بينهم وقد عليه بعض الآيات ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون امتاز اليوم أيها المجرمون يوم إذن يصدعون يفرق بين أهل الهدى وأهل الضلالة يوم القيامة وقيل بين أهل الهدى وأهل الضلال موبقا مهلكا قالوا عطاء والضحاك قال ابن عباس هو واد في النار وقال مجاهد واد في جهنم هو معنى ابن عباس وقال علي كرمته هو نهر في النار يسيل نار على حافته حيات مثل البغال الدهم صلى الله عليه الله اعلم هذا قول اكرمهما ادرا قال ابن الأعراب وكل حاجز بين شيئين فهو موبق فاضح هذه الفائدة اللغوية كل حاجز بين شيئين فهو موبق, موبق بالفتح موبق والله جعل حاجزاً وبرزخاً بين شيئين بين الشركاء والكافرين أو بين المؤمنين وأهل الضلال المجرمين قال ابن الأعراب يكل حاجز بين شيئين فهو موبق وأصله الهلاك يقال أوبقه أي أهلكه قال الفراء وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة فلهم جميل وجعلنا بينهم موبقة لكن السياق ما يدل عليه ولا شك إن هذا التواصل تواصل الشر يكون يوم القيامة مهلكا لك في الآخرة فما ينفع إلا تواصل الخير أخي اللاء يوم إذن بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تواصل الخير هو الذي ينفع الدنيا في الآخرة تواصل الشر بينكم وبين صاحبك الذي يتواصل معه موبق ومهلك ويكون سبب الهلاك هذا التواصل قال الفراء وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة والبين والبين على هذا القول التواصل وجعلن تواصلهم بينهم بمعنى تواصلهم موبقة البين على هذا القول بمعنى التواصل يكون معنار الآية عن قول الفراء وجعلن تواصلهم في الدنيا موبق لهم في الآخرة قال رحمه الله قال الفراء وجعلنا تواصلهم في الدنيا مهلكا لهم في الآخرة والبين على هذا القول التواصل كقوله تعالى لقد تقطع بينكم أي تقطع التواصل بينكم ما في تواصل انتهى يطلق ويراد به التواصل لقد تقطع بينكم على قراءة من قرأ بالرفع لقد تقطع بينكم وهي قراءة سبعية كأنها انظر لنا يا أخي قراءة الرفع هذه لقد تقطع بينكم فاعل لتقطع مرفوع وعلام ترفعه الضم الظاهر على آخره وهو بمعنى التواصل تهينا من هذه الآيات الجميلة التي فيها التذكير بالتوحي والتذكير بالدهاب الباطن وأهله يوم القيامة فيها تثميت وتبشير في المقابل لأهل الخير وأهل الصلاح وأن من دعا الله استمسك بحبله لا ينقاطع هذا التواصل أبدا ولا تنقاطع هذه الأسباب يوم القيامة والعكس بالعكس قال قرأ جعفر وما كنت بفتح التاء بعد النون وقرأ الباقون بضم التاء وما كنت فالفتح قراءته بجعفر قراءة عشرية وما كنت يا محمد متخذ المضلين عضده والقراءة السبعية المشهورة القراءة العامة وما كنت يعود على الله سبحانه وتعالى إلهنا سبحانه الله وحمدك لا إله الله لأستهل.